فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا قَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ قطعنا أيدي يهودنا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لم فيه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 ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيا قال أحدهما إن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 أتيكما <تصفيق> طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تربت من لا تقوى لا يؤمن بالله وهم هم كافرون